أفضل الأرض ويكون أفضل الأرض يتسلم على أشرح محلق محمد وعالي الذي يملأ الأرض في مأهود مولينا ورلي عمرنا حسن وفجة أنجل تعالى فرجل الشهر ورزقنا نصرته وخدمته والثبات على ولايتها لأننا نتحدث في هذه المناسبة حديثا عنه صلوات الله وسلامه عليه ونبدأ حديثنا الرواية الشريفة التي نقلها الشيخ الكليني رحمه الله نقلها الشيخ الصدوق رحمه الله والشيخ المفيد والشيخ المفيد الشيخ القراساني سلمه الله إلى أن هذه الرواية يوجد فيها ما يشهد بصدورها عن المعصوم فهي في عن ملاحظة سندها فإن اجتمالها على الاخبار بأمور غيبية من جهة وعلو ومضمونها من جهة أخرى يشهدان بصدورها عن المعصوم وهي وإن كانت رواية طويلة إلا أن فيها فوائد جمة ولأجل هذا فإننا نقرأها بطولها فقد رواها أكابر المحدثين عن عبد الرحمن بن سالم عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قال ابي الامام الباقر عليه السلام لجاب الابن عبد الله الانصاري ان لي اليك حاجه ان لي حاجة فمتى يخف عليك ان اخلو بك فاسالك عنها إمام الباقر يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري إنه يريد أن يزوره لحاجة عنده فقال له جابر أي الأوقات أحببته يعني أنت الذي تحدد متى تشرفني وأنا أكون في خدمتك ولست أنا من يحدد لك الوقت فخلى به في بعض الأيام أي فذهب الإمام الباقر عليه السلام لجابر وشرفه بزيارته فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب فقال جابر أشهد لله أني دخلت على أمك فاطمة عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة الحسين عليه السلام ورأيت في يديها لوحا أخضر ظلنت أنه من زمرد رأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس فقلت لها بأبي وأمي يا بنت رسول الله ما هذا اللوح فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك قال جابر فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته الإمام الباقر عليه السلام يعلم أن جابر وقف على هذا اللوح ويعلم أن جابر قد استنسخ ولذلك فإن الإمام لم يسأل جابرا هل عندك شيء حتى أتيئك فأستنسخ وإنما قال إني أريد أن آتيك لأن لي معك حاجة ولما جاءه لم يسأله أيضا هل يوجد عندك شيء وإنما ابتدأه فقال له أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة فقال له أبي أي الإمام الباقر قال لجابر بعد أن أخبره جابر أنه رأى هذا اللوح الأخضر المبارك وأنه وأنه استنسخ ما فيه قال له فهل لك يا جابر أن تعرضه عليه أن تقرأ ما استنسخته قال نعم فمشى معه أبي إلى منزل جابر يظهر أن اللقاء لم يكن في منزل جابر وإنما خارج منزله فخلى به في بعض الأيام فأخرج صحيفة من رق أي جابر أخرج من منزله صحيفة من رق فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك ويحتمل أيضا أن يكون الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه لما ذهب إلى منزل جابر أخرج أي الإمام الباقر من عند نفسه صحيفة من الرق وطلب من جابر أن يقرأ الذي عنده يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا عليك فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي أي قرأ الإمام الباقر ما عنده الصحيفة وجابر يتابع ما يقرأ الإمام الباقر عليه السلام فقرأه أبي فما خالف حرف حرفا أي تطابقت الصحيفة ما هو موجود عند الإمام الباطل توارثه الأئمة عليهم السلام وما هو موجود عند جابر فقال جابر فأشهد بالله أني رأيته أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد صلى الله عليه وآله نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي إني أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجى غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فإياي فاعبد وعلي فتوكل إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسيناً خازن وحي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده بعترته أثيب وأعاقب أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين وابنه شبه جده المحمود محمد, محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد علي حق القول مني لا اكرمنا مسوى جعفر ولا سرناه في اشيائه وانصاره واولياءه اتيحت بعده موسى أو لموسى فتنه عمياء هندس لان خيط فردي لا ينقطع وحجتي لا تخفى وإن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي ولي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي حق القول مني لأسرنه بابنه بمحمد ابنه وخليفته, وخليفته من بعده ووارث علمه فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار صد استوجب الخلود في النار وإنما استوجب دخول النار لأن من يستوجب الخلود في النار هو الكافر والكافر لا تقبل فيه شفاعة أحد ولا يشبع فيه النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من الأئمة وإذا فرض أن أحد الشيعة مثلا يشفع في كافر فشفاعته لا تقبل فإنه لا يشفعون أي شفاعة نافذة منضاة مرضية إلا لمن ارتضى والكافر غير مرضيا ويحتمل أنهم لا يشبعون أصلا حتى الشيعي أيضا كالنبي وكالأمه لا يشبع للكافر وإنما يشبعون للمسلم الذي استوجب دخول النار للخلود فيها وأختم بالسعادة لابنه علي الهردي لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن أي العسكري عليه السلام وأكمل ذلك بابنه وقد ذكر اسمه في هذه الرواية بحروفه الأربع كاسم النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في نسائهم أولئك أولياء حقا بهم أدفعوا كل فتنة عمياء حندس وبهم أكشفوا الزلازل وأدفعوا الآصار والأغلال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال عبد الرحمن بن السالم قال أبو بصير أي ناقل هذه الرواية لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكثاك ولم فصنهم إلا عن أهله والحديث عن الإمام المهدي أجل الله فرجه يقع في فصول الفصل الأول في قفعية ظهوره وثبوت ذلك الدين الإسلامي بالضرورة فقد تواثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله في التبشير بخروجه وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولم ينفرد الشيعة الإمامية كرم الله وجوههم بهذا الحديث هكذا دعا لهم الإمام المعصوم الخبر الوارد عنه عليه السلام جعلنا الله وإياكم منه. بل روى ذلك المخالفون أيضا فهذا أمر منقول عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر وورد في صفاته حجر الله فرجه أمور ولكن نكتفي هنا في بداية الحديث بما جاء أنه يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فإن هذا الوصف وصف عظيم يستحق الوقوف عنده والتأمل في معناه فإن الأرض التي أسكن الله فيها آدم وذريته وأنزل الكتب وبعث الأنبياء ليقوم الناس بالقسط كما أخبر القرآن الكريم بذلك أن الحكمة من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب هي أن يقوم الناس بالقسط ومع ذلك فإنه لم تمتلئ الأرض قسطا وعدلا في زمان أحد من الأنبياء إلا ربما في فترة وجيزة هي فترة نوح بعد أن أخذ الطوفان جميع المخالفين ولم يبق إلا نفر تسعهم سفينة وهذا ليس من امتلاء الأرض قسطا وعدلا في الحقيقة بل لذهاب أهل الأرض وعدم بقاء أحد منهم إلا من كان على الحق وأما إذا ظهر المهدي أجل الله فرجه فإن الأرض تمتلأ قسطا وعدلا وفرق بين ذهاب أهل الأرض وعدم بقاء أحد منهم إلا أهل الحق وبين أن يذهب الحق إلى جميع الناس وينقادوا له ويلتزمون بالعدل فإذا عرفنا أن هذه هي غاية بعثة الأنبياء وعرفنا أن هذه الغاية إنما تحصل على يديه الكريمتين فإننا نعلم حينئذ أن ظهور هذا الرجل هو المحقق للغاية من بعثة جميع الأنبياء وإنزال جميع الكتب فأي مقام له أجل الله فرجا وأي منزلة رفيعة حطي بها إذ صار المحقق للغاية من بعثة جميع الأنبياء وإذا تأملنا في بعثة الأنبياء ونظرنا فيما لقاه الأنبياء سبيل دعوتهم من تكذيب قومهم لهم ومن تبعيدهم إياهم ومن إيذائهم لهم حتى بلغ الأمر أن جميعا الأنبياء يلقونا الأذى وأن بعض الأنبياء يبلغوا الأذى الذي يتعرضون له من قومهم حد القتل وقد أخبر القرآن الكريم أن, أن جمعا من الأنبياء قد قتل حيث تحدث عن بني إسرائيل قتلهم الأنبياء فدل ذلك على أن جملة من الأنبياء قد قتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وهو أكملهم وأشرفهم وهو سيدهم وسيد الخلق جميعا قد لقي من الأذى ما لقي حتى روي عنه أنه ما أذي نبي مثل ما أذيت ولا يذهب وهمك إلى أنه صلى الله عليه وآله لم يقتل ومن الأنبياء من قتل فكيف يقول أنه ما أذي نبي مثل ما أذيت والقتل أشد مما سواه فكيف تصح هذه الكلمة فإن هذا وهم ضعيف لا أساس له لأن شدة الإيذاء لا تحسب بفضاعة الوحيد هذا الذي يرتكب في حق المؤذى فيقال مثلا إن الوخز بإبرة كبيرة أو بسكين مثلا أشد من الوخز بإبره أو إن الوخز بمسمار أشد من الوخز بإبره والوخز بسكين أشد من الوخز بمسمار وهكذا بل إن شدة الأذى تقاس بملاحظة أمرين الأمر الأول قساوة هذا الأذى في نفسه والأمر الثاني شرف من يقع عليه الآذر ولهذا فإن الفقهاء يذكرون في باب الطلاق أنه لا يصح طلاق المكره وحين يتحدثون عما يتحقق به الإكراه الذي يوجب بطلان الطلاق يقولون إن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص فبعض الرجال إذا قلت له إن لم تطلق زوجتك فإني سوف أشتمك على رؤوس الأشهد فيطلق زوجته فرارا من شتمه أي من تعرضه للشتم فيكون طلاقه باطلا غير نافذ لعلو منزلته في مجتمعه وشرفه بحيث يعد تحمل هذا الشتم في حقه أمرا شقا جدا فيطلق ثرارا من هذا الشتم ويكون طلاقه باطلا ومن الرجال من لو قال له رجل إن لم تطلق زوجت زوجتك ضربتك أمام الناس وإذا طلق زوجته كان طلاقه صحيحا لأنه ليس بتلك المرتبه من الشرف التي لا يحتمل معها حتى السب أمام الناس بل حتى لو تعرض للضرب أمام الناس فهذا أمر يحتمل في حقه فالأذى يختلف باختلاف من يقع عليه الأذى فإذا كان الذي يقع عليه الأذى شريفا فإن الأذى القليل في حقه عظيم وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق وأكملهم وأفضلهم فإن أقل الجرأة في حقه أمر عظيم وهذا ما أشار إليه أو ما يفهم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فمجرد الجهر بالصوت أمام النبي صلى الله عليه وآله كما يجهر أحد المؤمنين لأخيه أن يحدثه بالمستوى الطبيعي لصوته كما نتحدث فيما بيننا إذا حدثه بهذا النحو فإن عمله سوف يحبط والحبط هنا تعلق بالأعمال والأعمال جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم وإذا نظرنا إلى المخاطب بهذا الخطاب وهم الصحابة أن تحبط أعمالكم فإننا نرى أن هؤلاء فيهم من قتل أباه وأخاه في الله سبحانه وفيهم من قضى عمره في الجهاد وعرض نفسه للهلاك ومنهم من يبيت تاليا للقرآن ويصبح صائما وهو في خدمة الرسول صلى الله عليه وآله في ليله ونهاره ومع ذلك فإن جميع هذه الأعمال لا قيمة لها عند الله سبحانه إذا جاء في مقابلها بأن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله كما يتحدث مع أخي ولا تجهروا له بالقول كجاهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فهذا بيان لحكم عظيم خاص بهذا النبي صلى الله عليه وآله وإنما يثبت له هذا الحكم لأجل علو منزلته عند الله وجهود النبي صلى الله عليه وآله وما لقي من الأذى في نفسه وفي عترته حتى إنه صلى الله عليه وآله قال ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب وعد منهم من استحل من عترته صلى الله عليه وآله ما حرم الله وهذا يدل على أن الأنبياء السابقين كانوا على علم بما سيجري على عترة النبي صلى الله عليه وآله من الظلم وهذه الرواية منقولة من طرقنا ومن طرق المخالفين بسند صحيح ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب وعد من هؤلاء الستة من استحل من عترته ما حرم الله وأن الأنبياء المجابين لم يكونوا فقط يعلمون ما سيجري على عترة النبي صلى الله عليه وآله بل كانوا يتقربون إلى الله سبحانه بلعن من استحل من هذه العترة ما حرم الله وهذا كاشف عن عظمة هذه العترة وأن من أكمل العبادات لعن من استحل منهم ما حرم الله فالنبي صلى الله عليه وآله لقي ما لقي في نفسه وفي عترته كل ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل نشر هذا الدين وليقوم الناس بالقسد شأنه في ذلك شأن سائر الأنبياء ومع ذلك فإنه لم يبدع أحد من أهل القبلة أن القصط قد امتلأت به الأرض في طور من الأطوار أو في زمن من الأزمنة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وإلى اليوم فإن الأرض لم تمتلئ بالقسط والعدل فالغاية من بعثة هذا النبي العظيم مع ما ترتبت من الظلامات والإيذاءات على هذه البعثة على نفسه صلى الله عليه وآله وعلى عترته هذا الغرض ما يحصل على يد الإمام المهدي إذا تأمل الإنسان في هذا يعلم عظمة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله في وصف الإمام المهدي بأنه يملأ الأرض قصطا وعدلا ويعرف منزلة هذا الإمام والحمد لله أولا وآخرا وعسنا <تصفيق> الشيخنا في بعض المقاطع تشاركين هذا الحديث فقال الله سبحانه وتعالى ورسوله ومع ذينا خطاب الله سبحانه وتعالى مع رسوله في المعرض أي خطابين في الحديث في هذا الكتاب الزمرد الأخضر نعم وكرام الله ل... رسالة من الله إلى رسوله نعم في زي ما افتح قد أه... ربك ويايا فارغب وعبوذني وذكر العملاقات صلى الله عليه بعد أه... أليس في حديث المعراج أيضا أه... نفس هذا المؤمن عبدي انا, أنا ربك ويايا فارغب وعبوذني كذلك يعني كأنه هناك تشابه المعراج وهذا يعني ما الذي تريدونه من تثبيت هذا التشابه وحدة الحديثين لا يتثبت الوحدة بمجرد تشابه بعض الفصول الواردة في الرواية أو تريدون إضافة شاهد على صحة هذه الرواية وجود روايات أخرى تشهد بصحتها هذا لا بأسبب لا أقصد ذا ولا ذا لكن تذكرت بعض الكلمات وقلت يعني ما أديك أنه هناك تشابه نعم ما تذكر الحديثين عن راج كامل أصلفت نظاري وجود التشابه أمر طبيعي المهم كيف نستفيد من هذا التشابه هل نستفيد وحدة الروايتين كل هل نستفيد وجود شاهد بصدق هذه الرواية نعم توجد شواهد بصدقها كثيرة أيضا وهذا ما أجمله الشيخ الخراساني أيده الله بالقول بأن مضمون هذه الرواية يشهد بصدورها عن المعصوم إن المقصود بالمضمون هو ما اجتملت عليه هذه الرواية من معاني وما اجتملت عليه هذه الرواية من معاني يمكن معرفة صحتها ما بموافقتها لما جاء في القرآن أو موافقتها لما يدل عليه العقل الضروري أو موافقتها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن العلماء السكانه في زمن السكان الغيبه لوال قد توجد بعض الفواحق في دعاء النبي وبيت كيف نفهم هذا او كيف ناخذ بالروايات التي تقول وتحذر من ان يبتعد واثق الايمان هل كذلك يوجد ان العلماء ما هم دعوه نقلوا القصص من لقاء النبي في وجهتهم شخصيات قد دايره كادس في السميره اللي كنا بنشرحه الشيخ راح كمل زكريا جاوب الشيخ السيد كمان سيدنا في الكوفه يتكلم عن النباهه والمعضل من قصص قالوا مشاهير من صلى عليه هم قد يكون شاهدوا أحد من داوود لا الإمام ما قال لهم أن المهدي لكنهم شاهدوا عليهم ذلك يعني الأنوار كذبها هما ظنوا من كيف تعلمون أما بالنسبة للروايات الآمرة بتكذيب مدعي الرؤية فالظاهر من هذه الروايات أنها ناظرة إلى من يدعي الرؤية بعنوان النيابة لا لطرو عارضا كالاضطرار عليه والرؤية من أجل الإنجاب والإنقاذ من حالة الاضطرار والعلماء الذين ادعوا الرؤية لم يدعوا وصدقهم العلماء الآخرون لم يدعوا الرؤية على جهة النيابة الخاص ولم يدعوا أنهم تلقوا أوامر خاصة بهم بالمباشرة ولهذا فإنه لا مانع من تصديقها وأما القول بأن من ادعى الرؤية فإنه رأى غير الإمام وحسبه الإمام اجتهادا منه أو تخمينا فهذا قول حق في الجمله لا بالجمله فإنه يوجد من الذين رأوا الإمام من صرح لهم الإمام بحسب تعبيرنا بهويةه وأعلمهم من هو وهؤلاء لا مجالا في القول بأنهم رأوا شخصا آخر غير الإيمان وهم كثيرون فإذا راجعتم مثلا ما طبعت الجزء الثالث والخمسين من البحار في قصص من تشرف برؤية الإيمان تجدون أن جمعا منهم صرح لهم من رأوه بأنه الإيمان وكذلك من قارب عصرنا كالشيخ إسماعيل النمازي مثلا رحمه الله حيا أو ميتا فإنه أيضا جاء في تشرفه تصريح الذي شاهده بأنه الإيمان في القصة القصة طويلة الاستاذ الشيخ الله هذه عند الله فهذه القصص ليست سوى فيها من يكون تشخيص المرضي والملاقه لانه الامام مبنيا على اجتهاد الرائي وفيها ما يكون التشخيص مبنيا على تصريح المرئي ما قليه لدي بعد كنتن فقط انه أن لا يشترط ان كات مثلاً ما يكون القتل كالوخس مثلاً على الشرف ولكن النبي صلى الله عليه وآله يعتبر يعني ما نراه نحن القصفر أنه جمع مصاب الأنبياء بأكثره مثلاً القتل حصل القتل ولكن قال حسين مني وأنا من حسين حصل القتل للإمام الحسين اسم الامام الحسن رميل لا تنسيل فاطمه الصحراء مصائب كثيره حصلت فهذه المصائب تعود كلها الى رسول الله صلى الله عليه واله في نظر القاصر ان حتى, حتى القتل حصل للرسول الله صلى الله عليه واله في, في في نظرنا القاصر فأبدو توضيح به نحن بينا أن, أن بعض الإيدا وقع على النبي صلى الله عليه وآله مباشرة أي على جسده الشريف وبعضه وقع على عترته ولم يقع عليه قتل بالسيف مثلا نشر بالمناشير غير ذلك فإن مثل هذا لم يقع على جسده الشريف وبعض الأذى لم يقع على يعني لا أستطيع أن أجزم لأنه ليس لنا سبيل لمعرفة ما لقي الأنبياء السابقون من الإيذاء من قومهم لكن ليس عندنا ما يثبت أن كل ما كل إيذاء لقيه أحد من الأنبياء فقد لقيه النبي صلى الله عليه ولكنه لقي ما هو أشد بلحاظ شرافه وبلحاظ علو منزلته بالإضافة إليه منه من بقى هي ليست مشتمله على هذا القيد لفظا ولكن هذا هو الذي فهمه العلماء منها هذا الفهم صحيح فإن مجرد دعوة الرؤية ليس موضوعا للأمر بالتكذيب وإنما الموضوع هو الرؤية التي تجر إلى فتح باب لإضلال الناس قد تواترت رؤيته عجل الله فرجه من جهات شتى وتوجد نقولات كثيرة في هذا الباب سجلها علماؤنا القدماء فضلا عن المتأخرين أي إن الرؤية الكثيرة حاصلة منذ زمن قديم وهذه الرؤية يتناقلها الثقات من الشيعة وفيهم الفقهاء من غير نكير وتناقل, وتناقل الشيعة بهذه المشاهدات دليل على تلقيهم هذا الأمر من قبل صاحب الامر عجل الله وفرجه شكرا الله منطلق هذه الجواية أنه مطلق الرؤية نعم تحديد الموضوع في في معلق الموضوع بهذا يحتاج إلى قريمة شو القريمة الواضحة نعم لعله ضحق لنا هي مناسبة الحكم والموضوع باعتبار أن مسألة التكذيب ناظرة إلى إغلاق باب الإضلام وهذا إنما يناسب الرؤية التي هي على سبيل النيابة الخاصة أما مطلق الرؤية لا يترتب عليها إضلان الناس فمناسبة الحكم والموضوع تشهد بأن المقصود هو الرؤية على هذا النهار توجد <تصفيق> شخصية غير العلمات لأن صعاتي أم من تنفس نزيد طالب العين هذا الموضوع نكتشف عنه ان هؤلاء يدعون الرؤيا على سبيل النيابه وما ظهرت البداعه على العالم ان يظهر علمه وها من اهل الأهواء المنحرفه يريدون اضلالنا لا بد من ردعهم ادعيهم بالحجه وبغيره for